اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك